وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَخَذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينًا لَا يَكُفُّونَ عَنْهُ لا رَوَا وَلا عَوْضُهُمْ وَلا هُمْ مُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ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 بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَا يَصْحَبُونَ بَلَمَت دعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نقتل اضنا نقصها من أطرافها أفهم الغالبون